فإذا فِي في الصور فلا أنساب فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم وَمَن خَفَتَ مَعَاجِنهُ فَأُولَئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ فَكَيْفَ تُمْ بِحَاتَكَ كَذِبٌ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا سَنَكُونُ فإن مِنَ الظَّالِمِينَ قَالَ احْسَأُوا فِيهَا وَلَا سخريا حتى انسوكم حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صدروا انهم انهم هم الفاسدون قال كم لبستم في الأرض عادين قال الا بستم الا قليلا لو انكم لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم ان ما خلقناكم عبثا وانكم وانكم الينا لك فتعالى الله الملك الحق عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم